وهو ما دليل المولاء لله عز وجل والمعادات لله عز وجل وكما سبق فإن هذه مسألة من أعظم مسائل العقيدة وذلك أن قضية الولاء والبراء تأتي في المرتبة الثانية بعد قضية نطق الشهادتين فإنه من أعظم مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل ولازم ذلك أن يبغض المسلم الكفر وأهلهم وكذلك لازم ذلك أن يوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين ومحبة ذلك وكما سبق فالموالاة لها معنى سبق الحديث حوله وكما سبق فإن الموالاة يقصد بها موالاة الله ورسوله والمؤمنين والمعاداة والبراء يقصد به التبرؤ من الشرك وأهلهم وعداوتهم وبغض ما يوصل إلى الشرك وبغض ما يكون من صور الشرك وقد سبق أيضا أن الموالاه تدور حول معاني الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقه وغير ذلك من هذه الأمور وهذا لا يصرف إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين فلا حب ولا مصر ولا معاونة ولا طاعة ولا متابعة ولا صداقة ولا مولاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين وسبق الكلام عن بعض صور الموالاه لغير الله ورسوله وهي الحب والمودة للكفار وللكفر أو النصرة لهم أو الطاعة والمتابعة أو المعونة والقيام بالأمر والنصح لهم أو التشبه بهم والركون إليهم فهذه كلها من صور الموالاة للمشركين وبقي من هذه الصور أيضا بعض الصور نتحدث عنها فمن ذلك مداهنتهم في ووو ومجاملاتهم على حساب الدين يعني أيضا من صور الموالاة للكفار مداهنتهم ومدارتهم ومجاملتهم على حساب الدين إن المسلم يداهن أو يجامل الكفار على حساب الدين على حساب الدين والمدهنة والمدارة والمجامله على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم نسأل الله العافية وهذا نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوس هؤلاء حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فانبهروا بهم ولأمر ما رسخ في نفوس هؤلاء وأذهانهم المخضوعين هؤلاء أن الأعداء هم رمز القدوه والقوة فأخذوا ينسلخون من تعاليم الإسلام بمجاملة الكفار ولأن يصفهم الكفار بأنهم متعصبون وإذلك راحوا يداهنون الكفار ويجاملونهم على حساب دين الله عز وجل حتى وقع في ذلك من ينتسب إلى العلم راح يداهن الكفار حتى وقع في مسائل هي من جملة الكفر حتى يسأل أحدهم وهو في زيارة بلد من بلاد الكفار فيسال عن مساله اليهود والنصارى فيقولون له من قبيل الاستفزاز لاخراج ما عنده من انهزام نفسي فيقولون له انتم يعني تزعمون انكم يعني تحبون السلام وتسعون في مساله جمع الكلمه في العالم واتفاق الحضارات ونحو ذلك ومع ذلك عندكم في مدارسكم وفي كتبكم المدرسية آيات تتحدث من القرآن عن أن اليهود والنصارى كفار فما كان جواب هذا العالم الكبير الذي ربما يكون من أكبر إن لم يكن هو أكبر رأس إدارية دينية في العالم فيقول هذا ليس المقصود به النصارى واليهود الآن نما المقصود به النصارى واليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انظر وغير هذا من الكلمات التي تدل على هزيمة نفسية وبالتالي تظهر صور المواراة والمداراة بالحق والمجامله بالباطل على حساب دين الإسلام ولياذ الله. وهذه صورة من صور موالاة الكفار ولياذب الله وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول في مثل هؤلاء لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم أو لسلكتم. قالوا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن؟ وقال عمر انا كنا اذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما اعزنا الله به أذلنا الله ولذلك الذين ينهزمون نفسيا ويداهنون الكفار ويتكلمون بكلام باطل مداهنة للكفار حتى لا يذكرون الصريح من الكلام الذي يدل على القضايا الإسلامية العظيمة والعقيده الاسلاميه يميعون القضايا تجد تميع <تصفيق> للقضايا ولذلك عموم هؤلاء يعني كانوا ممن ينتسبون إلى العلماء أو غيره عموم المسلمين الذين يداهنون في العبارة وفي الفعل ونحو ذلك يقال لهم هذا نوع من الموالاه هذه صورة من صور المولاة الدعاء إلى يعني الحضارات ونحو ذلك مما يراد به في الأصل تميع خضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صور الموالات كذلك للكفار السكن معهم في ديارهم وتكثير سوادهم من يسكن مع الكفار ويكثر سوادهم وعددهم وقوتهم هذا نوع من الموالات قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله حديث حسن رواه أبو داود وصححه الشيخ الألبان وحسنه الشيخ الألبان من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله اللي جامع المشرك يعني يكتمع معه في مكان يبقى معه في سكن وبلد من بلاد الكفار يعيش معهم ويكثر سوادهم ويقوي شوكتهم والناس في الإقامة بين المشركين في ديارهم على ثلاثة أقصى حيث أنه لا, لا يطلق الكلام أحدها من تجب عليه الهجرة من هذه الدار الناس الموجودون في بلاد الكفر أحوال أحد هذه الأحوال من تجب عليه الهجرة من هذه الدار ولا يجوز له الإقامة فيها حيث أنه غير قادر على إظهار دينه وإقامة واجباته فهذا الإنسان تاجب عليه الهجرة اللي مش قادر يقيم دين الإسلام في البلاد الكفر تاجب عليه الهجرة لقول, لقول الله تعالى في من نزلت فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا وكما سبق فقد نزلت في قوم قدروا على الهجرة ومع ذلك تركوا الهجرة أسلموا في مكة وقدروا على الهجرة ومع ذلك تركوا الهجرة حرصا على الدنيا وعلى المال في مكه فتركوا الهجرة مع قدرتهم عليه فهؤلاء محكوم عليهم بهذا الحكم اولئك مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره أما النوع الثاني من لا هجرة عليه إذا نوع تجب عليه الهجرة نوع آخر لا تجب عليه الهجرة وهم من يعجز عنها من يعجز عنه العاجز عن الهجرة إما لمرض أو اكراه على الإقامة محبوس مثلا مكره على الإقامة أو ضعف يعني مثل النساء والولدان صغار ضعفة غير قادرين على الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام وكل من كان شبههم فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً نعم ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها يعني قد يقال مثلا هذه الهجرة غير واجب على هؤلاء الضعفة العاجزين لكن مستحبة لا مش هنفع نصف باستحباب لماذا؟ لأنهم عاجزوا عنها, عاجزوا عنها فهي ليست واجب عليهم فلا يقال في لهم الهجر مستحبه في حقهم المستحب هذا يكون أيضا في المقدور وفي الاستطاع أما هؤلاء فما استطاعوا محبسون نعم. الثالث من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه متمكن من إظهار دينه أثناء إقامته في دار الكفر ده موجود في بلاد الكفر لكنه متمكن من إقامة دينه نعم. قال فتستحب له اللي هو أدر بيصلي ويقم الشعائر وله كمسلمون يعني لهم قدرة على إقامة شعائرهم ونحن ذلك في بلاد الكفر هؤلاء يدون لهم البقاء مع استحباب الهجرة قال فتستحب لهم ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم إذا كان خصوصا في أبواب الجهاد مفتوحة في بلاد الإسلام يوم هو يهاجر لأجل أن يفعل ماذا يجاهد مع المسلمين ضد الكفار حتى وإن كان قادر على إظهار دينه في أرض الكفر نعم. قال ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه لإمكان إقامة دينه بدون هجرة هي مش هتاجب عليه لانه بيقيم دينه وبيقيم الشعائر وما احد يمنعه من اقامة دينه لكن تستحب له لماذا لان يبقى بين الكفار ولا يرى الكفر والمنكرات ولا يرى الكفر والمنكرات بعض الناس في اوروبا مثلا وأمريكا ونحو ذلك يقولك احنا قادرين على اقامة الشعائر اي نعم لكن نكترى المنكر للنهار قد يقول في بلاد المسلمين في منكرات لا مهما, مهما كانت ليست كبلاد الكفر يعني مش ممكن يكون ابدا منكرات في بلاد المسلمين زي بلاد اوروبا وامريكا مش ممكن هناك كل شيء مباح ولياذب الله قال ولا تجب عليه قال ولا تجب عليه لإمكان إقامة دينه بالهجرة، وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه دادريل يعني على جواز أنه يبقى في دار الكفر من يقدر على إظهار دينه وإظهار شعائره نعم وإذا كان للمسلم في دار الكفر مدخل في تبليغ الإسلام وتعليم الخير طيب لو في المسلم له قدرة على أنه يبلغ الإسلام في دار الكفر وتبليغ الخير زي مثلا داعي هيدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وينشر العلم والدين في هذه البلاد فلا تجب عليه الهجرة لا تجب عليه الهجرة إذ المصلحة الرادحة هنا هي بقاؤه والله أعلم فهذا كلام مأخذ من مفهوم كلام للشوكاني رحمة الله عليه قال الشوكاني في السيل الجرار إذا كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليم معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة وفهم كلام الشوكاني يعني والله أعلم كأنه يقول ب استحباب بقائه لماذا لأنه ده بيفعل ماذا ده بينشر الإسلام في أرض الكفر أي نعم. قال فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحه الراجحة لأن هذه المصلحه الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه الهجرة هو لما هاترك الهجرة هاترك دعوة عظيمة جدا بيدعو بينشر دعوة إلى الإسلام في هذه البلاد يبقى هو الأفضل يبقى في هذه البلاد نعم. هذه بعض الصور كما سبق التي هي من جملة الموالاه للكفار وهناك صور ليست من المولاة يظنها بعض الناس أنها من الموالاه وفي الحقيقة هذه الصور لابد من التعرف عليها وإلا كثير من الناس وبعض إخواننا يخلط ولذلك تراه يعني يغالي في الأمر حتى أنه يخلط بين الصور الجائزة والصور الإيش الممنوعة الصور الممنوعة التي ذكرناها هناك صور جائزة مع الكفار في التعامل بصورة ما لا تسمى ولا يقال ولا توصف بأنها موالح فمن هذه الصور الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي إذا كان في وقت من الأوقات هيبقى يعني يلزم ذلك أو نحو ذلك وخصوصا لو كان في وقت ضعف شديد جدا للإيه؟ للدعوة الإسلامية الدعوة الإسلامية ضعيفة جدا مثلا وربما بعض رموز الدعوة يحتاجون إلى الحماية ولا يوجد إلا في بعض الكفار فهنا يجوز للمسلم أن يستعين بهم في ذلك ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب أهو أبو طالب كان مشركا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بأبو طالب في حماية نفسه من الكفار وأيضا دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة أبو بكر لما اشتد الإذاء في مكة فكر في الهجرة فبالفعل نوى الهجرة وعزم على ذلك وخرج أبو بكر فلقيه هذا الرجل من المشركين ابن الدغنة هذا فقال إلى أين أبو بكر قال مهاجر أهاجر إلى ربي فإن قومي قد آذوني وكذا وكذا وكذا فقال مثلك لا يخرج ورجع ابن الدغن أو رد ابن الدغن هذا أو هذا أبا بكر وأدخله في جواره مع أن ابن الدغن هذا كان واحد من المشركين أدخله في جواره فدخل ابو بكر في جوار ابن الدغن هذا فصار في حماية هذا الرجل ما أحد يقدر على أن يمس أبا بكر في مك لأنه في حماية ابن الدغن هذا وهذا بشرط مش مش مسألة مش مطلقة كده وهذا بشرط ألا يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها آه ما وإحنا مثلا الداعي محتاج للحماية ونحمي ذلك ممكن يستعين بالكفار أو المشركين اللي هم ما لهمش أذى في حمايته لكن مش على إطلاق الأمر كذا ألا يكون ذلك على حساب الإسلام أو التنازل عن قضايا الإسلام أو قضية من قضايا الإسلام أينه وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم طيب من أدل على ذلك حديث أبو بكر أو حديثة أبو بكر هذه أبو بكر رضي الله عنه لما دخل في حماية وجوار ابن الدغلن هذا وصار أبو بكر يصلي ويتعبد نحو ذلك فكان أبو بكر يصلي ويعلن بصلاته. وكان المشركون يتأذون من ذلك فجاءوا إلى ابن غدغنة وقالوا إن أبا بكر يصلي ويجهر وكذا ولا نريد أن نعتدي عليه لأنه في جوارك فقل له لا يجهر بصلاته ولا يعلن ذلك فينا روح قل بكر أبو في حمايتك ما يعملش كذا وما يزرهش في وسطين فجاء ابن غدغنة هذا إلى أبو بكر وطالب منه أن يعلن صلاتهم فقال أبو بكر فأما دوارك فأرده عليك وأما صلاتي فلا أو كلمة نحو، لا أنت هتسوني هت على مسألة الدين لا ولذلك يجوز بشرط أن يكون ذلك على حساب الايه التنازل نسأل الله العافية البعض بيتنازل عن قضايا الإسلام مش للكفار ولا للمشركين ده لمجرد بس أنه هو عنده شوية أهواء وكلام مش مصبوط زي يعني كنا الطيبين اول ما خدوا شويه كراسي في مجلس الشعب طلعت التصريح الفظيعه انتوا ايه رأيكم لو لو دلوقتي الشعب مش عايز الشريعه الاسلاميه او لو مماله احنا مع الديمقراطية انظر الشعب مش عايز الشريعه الاسلاميه احنا مع الديمقراطية خلاص تنازل على حساب الايه الدين عشان يوصل لكرسي تم بلك بقى لو الكفار اللي ضغطوا ده هتبقى أنيل وأنيل قال وأما الاستعانة بهم في قتال الكفار طيب الاستعانة بالكافر في قتال الكفار يعني ان المسلمين يستعينوا بالكفار في قتال لايه الكفار نعم فالراجح المنع في خلاف بين علماء لكن الراجح المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعي بمشرك في بدر ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل مشرك من بني النجار من بني النجار من النجار يعني من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فأذرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى نخلة فقال جئت أتبعك وأقاتل معك وأغنم انا جاي معك احنا في قرابه بيني وبينك انا هقاتل معك حميه وفي في كمان اغنم فقال ااسلمت قال لا قال ارجع فاني لا استعين بمشرك وكرر الرجل الموقف ثلاث مرات حتى كانت الثالثه قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال الان واما قتال المسلمين يعني ماذا يعني الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين هل هذا يجوز ها ده في استعانة بهم في قتال الكفار في خلاف والرايح المنة في خلاف في الحقيقة برضه في هذه المسألة لكنه أضعف من الخلاف السابق والصحيح المنة وهذا قول جماهيري أهل العلم لأن ذلك تصليط للكفار على المسلمين نصلت الكفار على المسلمين قال الله تعالى ولا يدع على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهناك ايضا من الصور التي ليست من الموالى المؤاجره والمبايعه مع المشركين المؤاجره والمبايعه مع المشركين يعني أننا انا عقود معاملات عقود ايجارات اجر واستاجر وابيع ونحو ذلك ومن أدلة ذلك مفتتح به البخاري صحيحه عن خباب وفيه أنه كان يعمل عند العاصب نوائل السهمي المشرك إن خباب بن الأرد كان بيعمل عند العاصب نوائل السهمي المشرك فهذا في دليل على جواز العمل عند المشرك وإن كان بعض العلماء له أيضا نظر في حديث خباب أن بعضهم يقول أن هذا كان في زمن استضعاف شديد جدا نعم وبوّب البخاري له بقوله باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب قال ابن حجر في الفتح وكان ذلك بمكة وهي ذاك دار حرب وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره أو وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز بالضرورة دا كلام ابن حجر إن البخاري لم يجزم قال بابه هل يؤادر لم يجزم فيقول الحفظ وأكره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز بالإ بالضرورة والحقيقة هذا لعله أقرب والله أعلم إن كان الجواز إن يعمل الكافر المسلم عند الكافر في مثل هذه المهنة خصوصا بتاعة خباب كان ليه للضرورة وأن ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه وقبل الأمر بعدم إذلال المسلم المؤمن نفسه قال المهلب كره أهل العلم ذلك إن المسلم يعمل عند الايه؟ عند الكافر إلا لضرورة إلا لضرورة أنت في الحقيقة تفهم من مجمل الكلام ماذا؟ ان يجوز العمل لكن بضوابط قال الا لضرورة بشرطين هما احدهما ان يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله ان المسلم يجوز يعمل عند الكافر يأجر نفسه عند الكافر اجير يجوز اول شرط بشرطين شرط ان يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله ان المسلم يكون عمله يحل هذا يظل الحيطة هابني له جدار بتاع البيت اللي هيسكن فيه لكن لا ابني له مثلا دارا للكفر مثلا ولا اشتري له او اجلب له مثلا وانا اعمل عنده المحرم اشتري له مثلا خنزير اشتري له المحرمات الخمر ونحو ذلك لا يجوز للمسلم ان يكون عمله فيه ما لا يحل للمسلم ان يعمله والشرط الآخر قال ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين إنه ما يكونش في عمل المسلم للكفار ما يعين على الإضرار بالإيه؟ بالمسلمين يعني الكفار بيعملوا مثلا أي حاجة عشان هيعملوها بها المسلمين وحتى أركات مباح يعني مثلا لو الكفار مثلا بيبنوا جسور علشان يعملوا منع للمسلمين هم مقدروا يغزوهم مثلا يوم هو يعمل في هذه البصور مثلا أو نحو ذلك لا أين نعم قال ابن قدامة لا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه أحمد في رواية الأثر يعني ممن منع أيضا الإمام أحمد في رواية أنه قال أنه لا يجوز للمسلم أنه يؤجر أو يؤجر نفسه للذمي لخدمته لخدمة يعني يكون عنده إيه؟ خادم وفي الحقيقة هذا أمر فيه مذلة للمسلم خصوصا لو كان يعني صور المذلة ظاهرة صور مذلة ظاهرة يعني ينفع مثلا واحد كافر يقول له تعالى يا فلان الكافر يقول للمسلم تعالى يا فلان لما علي الجزمة بتاعتي مع أنه اللي لمع جزمة الحد يجوز لكن لما هيجي الكافر يقول للمسلم تعالى لمع الجزمة في إزلال للمسلم أي نعم. وخلاصه أقوال العلماء الجواز ما لم يكن فيه إذلال للمؤمن بالإضافة إلى ما تقدم من الضوابط هناك بعض الصور أيضا الجائزة نرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم